24 جُزْء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّا كَذَبَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بِالسِّنْقِ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ الْمُتَّقُونَ لَمْ يَشَاؤُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين ميضونه ومن يضلل الله فما له من هذا ومن يذله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي اعتقام وليستم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله قُلَ فرئيتم ما تدعون من دون الله نراضا يلا بذر هل هن كاشفات الضر هي وراضا برحمتنا هل هن ممسكات رحمتي قل حسبني الله عليه تمكن المتوكلون على, على مكانتكم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ الله يَتَمَثَّلُ فِي أَنْفُسِ حِينَمَا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 فافتذوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبذلاً من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبذلاً سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستازئون فإذا مس لإنسان در دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاعصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لما شاء يَشَاءُ إن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ قل قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا واتبعوا أحسن ما أُنزِلَ إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا عَلَى على ما فرت فِي في اللَّهِ الله وإن كنت لمن الصَّاخِرِينَ أَوْ أو تقول لو أن الله هذاني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرتا من المحسنين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 لهم قاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات فغير الله لا إكۡمَالَ الخاسرين قلۡ فَقَٰئِلٌ لَّيَتَمِرُونِ أَعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْتَكَتَ لَأَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قذر الله حق قذره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفغ في السور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفغ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون واشرقت الأرض بنور ربها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 ألم يأتيكم رسولمكم يتلون عليكم آية ربكم ويُظهرونكم لقاء أيامكم هذا قالوا بلا ولكن, ولكن حقت كلمة العذاب ولكن كلمة العذاب على الكافرين قيل لا ذق قيل لا خالدين فيها قيل أبواب جهنم خالدين فيها قيل فبيسمث والمتكبرين وسقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم سلام عليكم طيبتم خالدين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 بسم الله الرحمن الرحيم حمي تزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والطول لا إله إلا هو اليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يرك تقلب في الميلاد كذب قبل قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقابا فكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمض ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائه وأزواجه وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يوميذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما اقتلوا الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا باظنوبنا فل إلى خروج سبيل ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم ويشتك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياتي وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصين الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح, يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم بارزون لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب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 كانوا مشدا من قوة وآثار في الأرض، فآثار في الأرض، فأخذهم الله من وَمَا وما كان لهم من الله من واقف. ذلك بأنم كانوا تأتيهم رسول بالبينات، فكفروا، فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلا في العون وها من وقارون فقالوا ساحر كذب فلما جاءهم الحق من عين ذناء قال قتلو أبناؤ الذين آمنوا معه واستحيوا النساء فما كيد الكافرين إلا في ظلال فقال فرعون ذروني أقتل موسى واليضرب إني أخاف أن تبدل ا ان اي بدل لدينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عث بي ربي وربكم يا كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتمي ايمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم, وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْكَ كَذِبًا وَإِن يَكُ صَادِقًا إِن يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ وَسْوَفُ كَذَّابٌ يَا قَامِلَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَسُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِي الْعِلْمِ أُرِيكُمْ إِلَّا مَا رَأَوْا وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سبيل وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم فما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هادة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زيتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين, وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبرين جبار. وقال في العون يا ها ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إلى يموسى وإني لذنّه كاذبا. وكذلك زين لفي العون سوء عمله وصد عن السبيل. فما كيد في العون إلا في وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكوا سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئتا فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا ذكر أو وهو مؤمن فأولاك فأولاك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فقال الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويام تقم الساعة أدخلوا آل فرعون العذاب وَيَتَجَادَلُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضعفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَالْآنَ تُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يوما من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 ولقد أتينا موسى الهدى وابرثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي فاصبر إن بعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في سدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلموا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون إن الساعة الآتية الآرب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنوا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 لما جاءني البينات من ربي واميرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وميكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقه والسلاسل يسحبون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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعظ الله حق فإما نرينك بعد الذين عيدهم أو نتوفينك فيلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قسسنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بغاية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله يقضيه بالحق وخذل هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأعوام لتركب لتركبو منها لتركبو منها ومنها تأكلون ولك فيها منافع ولتبلغوا عليها ولتبلغوا عليها حاجة في سدوركم. وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات لا يتكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْفَلَ مِنْهُمْ وَشَدَّ قُوَّةً وَفَرَّا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْمَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وكفرنا بما, وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ الله التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَاسِرُونَ لِكُلِّ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 فَقَدَّرْنَاهُ السَّبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَيْنَا فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَبْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَرَدُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ الصَّاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ من بين قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فان لا زل ملائكه فان بما ارسلت مكافرون فاما فاستكبروا في الارض بغير حق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو هو اشد, أشد منهم قوه وكانوا باياتنا يشهدون فارسلنا عليهم ريحا سرسرا في أيام نحصات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزا لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم, فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يجسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُّونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأسبحتم من الخاسرين فأن يسبروا فالنار مثولهم وأن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فيه لعلك تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولن نجزي أسوأ الذي كانوا يعملون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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا, وأبشروا بالجنة التي كنت توعذون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم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 إنه هو السميع العليم فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدون الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن يستكبرون فالذين عين ذا ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أهزلنا عليها المهتزة وربت إن الذي أحياها لموحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يحيدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شيتم إنه بما تعملون بصير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 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ secde var